بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فِي أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقوة من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يركون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن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 سَمَاءٌ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِتْيَاءً طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا قَوْمًا ضَالِّينَ فَقَضَاهُنَّ سبع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 ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يدحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من حساث لنذيقهم عذاب الحزن في الحياه الدنيا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 وَيَوْمَا يُحْشَرُوا عَدَُلَّهلََّ فَوم يزَون حتىََّ إذَا مَا جَ أُهَا شَهِدَ عَلَم سَمْرُم وَأَبَ صَُهُمْ وَجُلُدُ بِمَا كَلُوا يَعْمَمون وَقونِ جُلودِهِم لِمَ شَيْتُ م عَلَْن قالوا أَم قَقَنَ اللهُ الذي أَ قَقَكُ شيءَيون وَهُوَ قَلَقَكُم أَو وَلَ مَوتون وَإلَه تُ جَعون وَمَاكُ تُم تَسَّتونأَ يَشحَدَ عَلَكُ سَمُْكُم وَلَا أَذ صَارُكُم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 هُمْ مَثَلٌ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقِيلَ لَهُمْ قُرَنَاءُ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قبلهم. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذَلِكَ جزابا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليبونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياء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 فإن استكبروك الذين عند ربك يُسَبِّحُونَ يسدحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت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 يَعْمَلُونَ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ مَا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ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 قل هُوَ الَّذِي نَهْدِي لَهُ دَرْبَهُ وَيَشْفِئُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ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 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرْجَعُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغْرُبُ مِن شَمْسٍ وَلَا تَطْلُعُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهَا وَكُلُّ شَيْءٍ دَوَّانٌ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا آذن ظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانَ يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ نَخِيصَ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً اذي ضراؤم السحر ليقولن هذاني ليقولن هذاني وما اظن الساعه قائمه ولا انرجعت الى ربي انني عندو للحسنى فلم ذين كفروا بما عملوا ولن ذيقن لهم من عذاب وليد واذا انعم الله على الانسان اعرض وانا ابي جانبي واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايت من كان من عين